لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد قد مر معنا في المجلس السابق من مجادس شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى كلامه عن الإجماع حيث قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية قلنا الإجماع لغة ما هو؟ العزم والتفاق نعم ومن ذلك قول الله عز وجل وأجمع أمركم وشركائكم فالإجماع قلنا يراد به العزم ويراد به, ويراد به الاتفاق وقلنا معنى العزم قد يرجع إلى إيش؟ إلى الاتفاق جمع المتفرق بأن الإنسان تكون إيش همته متفرقة فيجمعها على على أمر واحد قال في الاصطلاح هو اتفاق علماء العصر قلنا ما المراد علماء العصر علماء الشريعة المخصفين هنا للفقاه قال على حكم الحادثة المراد بالحادثة الحادثة الشريعة نعم ويخرج من ذلك الحادثة العقلية نعم ويخرج من ذلك الحكام العقلية أو العرفية ونحو ذلك قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها ما الأدل على أن الإجماع إجماع الأمة حجة رضا من يشاقق الرسول من بعده من تبين على عرفتها ويتبين على سبيل المردين ونولي ما تولها مسكي جانا مساعد أحسن كيف يستدل بهذه الايه يعني ما يخالف سبيل المؤمنين نعم هذا قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين الله سبحانه قال وميت ومي الشقيق الشقيق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نعم ف هو رتب على ذلك عقوبه لا يكون مثلا يعني كلاهما محرم كلاهما يعني لا يعطي بحال المباح والحرام على اتبع احسنت على احسنت بارك الله فيك الوجه الاخر قول سبحانه تعالى فذلك جعلناك امه لا ما زلنا على الايه ما زال فيها استخراج أمر اخ مشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سمعت كان يجوز وشخص واحد نعم شقات الرسول الرقوبه لا الى ولكن اتبعها بمتابعه غير سبيل المؤمنين نعم فعلمنا انها محرمه هي نعم. كذلك نعم. لذاته الايه الاخرى كذلك جعلناكم امه وسط نعم ذلك انهم اذا انهم إذا على شيء ارسوا من الخطا نعم لهذا احسنت وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فقد قبل الله عز وجل شهادتهم والله عز وجل لا يقبل من الشهداء الا العدول يوجد ادله اخرى ايش يا نعم قلنا هذا المعنى وكان معنى صحيح ولكن الحديث فيه فيه مقال كذلك بل تزال طائفه من امه على احسنت بارك الله فيك كذلك انهم يدخلون في في الإجماع. يوجد ها هي اخرى مثلا التنازع في شيء بسم دل على ان قبل التنازع فقولهم مقبول قال والاجماع حجه على العصر الثاني وفي اي عصر كان هذه المساله قلنا ايش التفصيل فيها الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان موسى إجماع يمنى وجود خلاف ولا يرفع خلافا سابقا أحسن فإذا اختلف في المسألة قبل لماذا قلنا لا يرفع خلافا سابقا لأن قول القائل لا يموت بموته عرفت أنه إذا مات ولكن قوله لم يزل لا يموت بموته حديث النبي صلى الله عليه عمله الا من ذكر عملا صالحا فاذا الخلاف الاجماع يمنع خلاف ولا يرفع خلافا سابقا ثم قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح قلنا الصحيح في هذه المساله مساله انقراض العصر من المشتهدين في عصر لا يمطور كله إلا ويخرج مجتهد فيلزم على ذلك تسلسل نعم فإذا أجمعوا على المسألة في وقت من الأوقات كان هذا إجماعا ملزما لا يجوز لأحدهم أن يخالف ثم بعد ذلك ذكر شروطة المسألة التي تترتب على اشتراط انقراض العصر قال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوت الباقين عنه قلنا هذه المساله انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ما المراد بها مساله ايش نعم قلنا ايش التفصيل في هذه المساله قال يقول امام الشيخ قطي رحمه على ان انه سكت رضا برضا بقول يكون حجه وإما أن يكون سخطا عليه فهذا ليس بإجماع وإما أن لا تدل قرينة نعم فهذا إيش هذا فيه التفصيل الأول منهم من يقول إجماع وحجه ومنهم من يقول حجة دون إجماع ومنهم من يقول ليس بإجماع ولا حجة رجح أنه إيش إذا اشتهر عدة إجماعا وحجة السلام ورحمة الله وبركاته ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الصحابي قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح فهذا الصحابي إذا قال قولا هل يعتبر قوله حجة أم لا إذا كان قول هذا الصحابي مخالفا لكذاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فها هنا لا يعتد به وإذا كان قوله مخالفا لقول صحابي آخر هنا يقدم الأرجح فلا يحتج بإيش بقول الصحابي إذا خلفه صحابي آخر وإنما ينظر عند ذلك إلى إيش إلى الأدلة وكذلك من الحالات أن الصحابية يحدث بأمر اللي اجتهاد فيه كأن يكون من, إيش من أمور الغيب من أمور الجنة والنار فهذا له حكم فهذا لا حكم رفع أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذن عندنا هذه الحالة التي لا يكون فيها القول يكون القول فيها مبنيا على اجتهاد هذه الحالة وكذلك قول الصحابي لا يوجد ما يخلفه من الكتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة ماذا عندنا فيه عندنا الحالة الأولى وهي أن يشتهر قول هذا الصحابي بدون وجود نكير من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح فهذا يكون حجة يقول صحابي أنه يفتي في نازلة شرائية فتوى ويشتهر هذا القول عن ثم لا يعرف مخالف الله في هذه في هذه, في هذه النازلة فهنا يكون, يكون حج مثاله فتوى ابن عباس رضوان الله عليه فتوى فتواه في من جامع قبل أن يحل الأحلال الأول من الإحرام أن حجه فاسد وأن عليه بدنة وأنه يجب عليه أن يتم الحج وأن يحج من السنة الأخرى واضح؟ هذا, عليه دم. هذا الذي فعل هذا الفعل عليه دم عليه بدنة وحجته فاسدة وعليه أن يحج من العام القابل هذه الفتوى أفته بن عباس رضي الله تعالى عنه في محضر الصحابة رضوان الله عليه النبي لا بعد موت النبي صلى الله عليه, عليه حج في قول نبي Le000av نعم فهذا لما أفته به بن عباس رضوان الله عليه ولم يعرف له مخالف في هذه الفتوى كان هذا القول إيش انه حجه هو يدخل في الاجماع السكوتي هذه الحاله الاولى نعم قبل الان يحل من من الاحلال الاصغر يعني ف هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه عندنا الحالة الأولى أن يقول القول ولا يعرف له مخالف الحالة الثانية أن يقول القول ويعرف له مخالف فهذا هذا ليس بحجة اختلافهم هنا ليس ليس بحجة أنك تستدل بهذا وإنما تنظر في المرجحات تنظر في الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثال ذلك اختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة منهم من قال يرث ومنهم من قال لا يرث فها تنظر في إيش تنظر في الأدلة الحالة الثالثة هي أن يقول الصحابي قولا ولكن هذا القول لا يشتهر هذا القول لا يشتهر ولا يعرف له مخالف ففي هذه الحالة هل يكون قوله حجة أم لا ها هنا إيش؟ ها هنا الخلاف في هذه الحالة أن يقول الصحابي قول ثم هذا القول لا يشتهر ولا يعرف له ولا يعرف له مخالف ففي هذه الحالة هل يكون قوله حجة أم ليس بحجة الراجح من أقوال أهل العلم أنه حجة وهذا الذي رجحه الإمام من القيم رحمه الله تعالى في الزال ونسبه إلى الجمهور إلى أبي حنيفة ومالك والشافي وأحمد ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك أن الله عز وجل عد في كتابه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا الخطاب يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا فقال يأمرون بالمعروف كذلك قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بأحسان رضي الله عنهم ورضو عنه فمدحهم لاتباع المهاجرين والأنصار فهذا دليل على أن ايش على ان متبعه هم ممدوح والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا دليل على ايش على حجيه اتباعه وكذلك ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فاذا عندنا مسألة فيها قول صحابي وهم خير الناس وفيها قول احد من بعدهم من مظنة يكون على الصواب الصحابه لانهم خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يخللون كذلك من الادله العقليه في هذا الامر ان الاصل فيما يتكلم به الصحابه رضوان الله عليهم هو السماع ان الاصل فيما يتكلم به الصحابه رضوان الله عليهم هو السماع وأنهم يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلمون في الأحكام الشرعية الأصل أنهم لا يتكلمون في الأحكام الشرعية إلا, إلا سماع فإذا كان الأصل هذا أنه سماع هذا له حكم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إذا لم يكن هذا الأمر شماعًا وإنما كان اجتهادًا منهم فاجتهادهم لنا أول من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أصحاب السليقة اللغوية وهم الذين خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه وهم الذين حضروا الوقائع الذي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه كلها مرجحات على أن قولهم إيش هو أولى بالصواب من قول غيره واضح الكلام فإذا قيل إن قول الصحابي الصحابي قد يصيب وقد وقد يخطئ نقول لا يسترد في الحجة أن تكون فيها أن يكون فيه عصمة كالقياس سيأذي معنا في مبحث القياس أنه يكون قد يكون ظنيا ولكنه حجة واضح الأمر ثم عندنا هذه المرجحات التي ترجح قول الصحابي وهو أنه الأصل فيه أنه يكون مبني على السماع ثم أنه إذا كان اجتهاد فهم أهل الصليقة اللغوية وهم الذين قالت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحواله وهم أعلموا بهذه الوقاعة ثم عندنا حال واحدة التي هي إيش؟ إمكانية خطأ الصحابي وإمكانية إصابته عندنا مرجحات في هذا الاتجاه عرفتم؟ في المذهب الأول المرجحات تصعد وأما كون الصحابي يخطئ وقد لا يخطئ أقول الأصل أنه مبني على السماع والأصل أنهم أهل, أهل الصواب استفاد قول ي هذا سيأتي أن ما ظنت أن عدم وجود المخالف وان لم يشتهر القول هذا ما ظنت علم الصحابه به لأن الصحابه رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين في معرفة الاحكام ومعرفه فتاوى النوازل وكانت إذا ألمت بالواحد منهم نازلة سأل أصحابه رضوان الله عليهم هل عندكم فيها أثر عن نبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم فيها حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعدم وجود الخلاف بينهم هذا دليل على أن ايش؟ أو مرجح على أن على أنهم أجمع على ذلك الأمر ولكن هو ليس بيقينها هنا هو هذا مظنة عدم وجود الخلاف بينهم <تصفيق> نعم ينزل أخذ فيها فعل أبن قصف بعض القبض <تشفت> <تشفت> نعم هذا يدخل في هذا الباب نعم يدخل في إيه... أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء فسره أفعال الصحابة ردوان الله عليه عرفت <تشفت> <تشفت> فهو مفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الباب نعم يعني يدخل ضمن قول الثالث الأخ.. لا يجد أن يكون خارف ولا لم يشتهر فن هذا الحجة هذه المسألة أنا لا أقول لك هل هي مما اشتهر أم لم يشتهر لكن لا أعرف له مخالفة أعرفت نعم أنه هل هو هذا القول اشتهر عن ابن عباس أم لم يشتهر هذا الله أعلم لكن أنه لم يعرف له مخالف وهو تفسير لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش كانوا فيه إذا كانوا في عمره أخذوا عما يزيد عن القبضة فهذا مفسر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأعفاء اللحية فهذا الفعل منهم هو مظنة الاشتهار لأنه يكون, إيش يكون في الموسم فهذا يكون مظنة الاشتهار واضح الأمر الآن فعل الصحابي ولا مش واضح إذن الحالة الأولى أن لا يعرف له إيش أن لا يعرف له مخالف وأن يشتهر هذا القول عنه فيكونوا إيش فيكونوا باب الإجماع السكوتي الحالة الثانية أن يوجد الخلاف بينهم فهذا يكون ينظر فيه للأدلة والراجع الحالة الثالثة هي أن يكون من عدم الاجتهاب ولكن لم يوجد مخالف للصحابي ففي هذه الحالة قلنا الراجح في ذلك أنه حجة في مسألة توريث الجد هذه فيها خلاف مسألة توريث الجد مع الإخوة هذه فيها خلاف الجد نعم تدخل في هذا الباب نعم فاذن هذه حالات الصحابي قال وقول واحد من الصحابه ليس بحجه على غيره على القول الجديد من مراد بالقول الجديد ها هنا قلنا القديم والجديد هذا في اي مذهب هذا نعم نعم لأن شافع رحمه الله تعالى كان في العراق كان مذهب القديم ثم أتى مصر فأصبح له المذهب الجديد والجويني رحمه الله تعالى يصير على مذهب الشافع يعني في الفق قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره قلنا هذا هذا مرجوح وإنما الأمر فيه التفصيل الذي ذكرناه قال على القول الجديد فنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أن مذهبه عدم حجية قول الصحابي في الجديد وهذا ليس بصواب وإنما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى حجية قول الصحابي يربي حجيته على التفصيل الذي مر معنا وقد رد على هذا من نسب للإمام الشافعي أنه لا يرى بحجية قول الصحابي رد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعات ونقل نقولا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تثبت أنه يرى بحجية قول الصحابي ولذلك قال مراتب العلم عندنا هذا في الجديد أم الشافعي ومعنا الجديد هو مذهبه المتاخر بعدما أتى مصر المذهب القديم هذا كان في العراق ثم لما أتى مصر تغيرت بعضه بعض, بعض اجتهاداته فصاروا يقولون ايش مذهبه في القديم مراد بيه لما كان في العراق مذهبه الجديد الذي بعد أن أتى إلى مصر جميع الكتب الثقبه الشيخ نعم هذا هو هذا عند الشافعية وهذا الاصطلاح في الغالب انا لا اعرفه الا للشافعيه إذا قال القديم والجديد يريدون به مذهب الشافعي لكن مش خاصة على اعطا إش يعني القيام مش خاصة على في كتب يعني نعم لا لا لا في كتب المذهب لكتب الشافعية هذا اصطلاحهم والقديم مرد به مذهبه القديم والجديد مرد به بعد ما أتى مصر ليس بخاص في الورقات لكن هو في كتب الفق لكن الرسح هو خاصة صحيح نعم قلنا هو غير صحيح في ذاته وكذا غير صحيح في نسبته للإمام الشافعي سنه ماخمص الله غير صحيح في نسبته للإمام الشافعي لماذا غير صحيح أن الامام الشافعي رحمه الله تعالى نقل عنه لابن القيم رحمه الله تعالى في في زاد المعاد قال مراتب العلم عندنا كتاب وسنه فان لم يكن كتاب وسنه فاجماع فإن لم يكن كتاب وسنة وإجماع فقول صحابي لا يعرف له مخالف فإن لم يكن لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي لا يعرف له مخالف اختلاف الصحابة فإن لم يكن هذا فالقياس فإذا نص على أن من مراتب العلم قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف وبعد ذلك اختلاف الصحابة فهذا نص من الإمام الشافع رحمه الله تعالى على أنه يعتد بقول الصحابي وأن قول الصحابي حجة وكذلك لما ذكر المحدثات قال وكل ما أحدث غير قرآن أو سنة أو إجماع أو قول صحابي فهو بدعة أو أثر فهو بدعة وضلال ففرق بين القرآن والسنة والإجماع والأثر الأثر هذا ما يتعلق بإيش بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم فإذن الراجح من مذهب الشافعي أنه يرى بحجية فعل الصحابة رضوان الله عليهم يعني يا شيخ إمام جويني وهم في نعم وهمة وحبذا إذا أطلقت الجوين لو نسبت وقلت إمام الحرمين على الاصطلاح الراجح أما الإمام هكذا رجل أشعري فلا نستخدم هذا اللفظ يعني عرفت يا شيخ لو تريد كلام الشافعي نعم نعم نعم طيب قلنا قال مراتب العلم قرآن وسنة فإن لم يكن قرآن وسنة فإجمع فإن يكن قرآن وسنة وإجمع فقول صحبي لم يعرف له مخالف فإن لم تكن هذه فاختلاف الصحابة ينظر إيش إلى اختلاف الصحابة فإن لم تكن هؤلاء فالقياس واضح يا موسى فإذا ما نسبه الجويني رحمه الله تعالى للإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح, لا يصح وإنما الذي عليه الجمهور هو الاحتجاج بقول الصحابه رضوان الله عليه ذلك نصه قالوا ان اختيارهم لنا احب واحسن من اختيارنا لانفسنا ان اختيارهم لنا خير من اختيارنا لانفسنا لذلك نص على ذلك الامام احمد في روايه عبدوس قال اصول السنه عندنا ايش بما كان عليه اصحابه النبي صلى هذا ما يتعلق بقول بقول الصحابي نعم <متعرف> هذه تدخل في مسألة التي لا اجتهاد فيه عندنا ألم نقل في القسم الأول هو الذي نقله الصحابي مسائل لا يدخل في باب الاجتهاد فهذا له حكم حكم الرفع ما لم يكن الصحابي معروفا بالرواية عن بني إسرائيل واضح بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاخبار فقال وأما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر تذكرون أول ما بدأنا به طيب لتقسيم الكلام الباحث الأولى قال الخبر ما يدخله الصدق والكذب قلنا ماذا يضاف إلى هذا التعريف الصدق والكذب لذاته أي لنفس الكلام بدون النظر إلى, إلى قائله أو إلى المخبر به لأن لكي يخرج كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصادقين فهذا نعم فهذا الكلام كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتمل الكذب ولكن للمخبر به الذي هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ايش طيب قلنا هو ما يحتمل الصدق, الصدق والكذب لذاته اي لنفس الكلام يعني يخبر رجل يقول ذهبت إلى السوق هذه الجملة ذهبت إلى السوق في حد ذاتها هي خبر تحتمل أنها تكون صدق وتحتمل أنها تكون كذب تحتمل أنه ذهب أو لم يذهب ولكن إذا كان هذا المتكلم صادقا هي تحتمل الصدق, الصدق ولكن احتملت الصدق فقط لماذا لأن المتكلم بها صادق لا من, نفس لا من حيث نفس الجملة ذاتها لذلك قلنا وما يحتمل الصدق والكذبة لذاته أي لنفس الكلام بدون النظر للمتكلم واضح الأمر أو لا مش واضح نعم هذه الأخبار هي إذا نظرنا إليها أنها إسناد شيء لشيء هذا الإسناد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ولكن لان الله عز وجل هو الذي تكلم به ولان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به فلا يحتمل إلا الصدق. الا الصدق فقط واضح الكلام يعني لذاته يعني لذاته أي لنفس الكلام لنفس النص لماذا هو الإخبار اصلا ايش هو في الأصل هو إسناد شيء لشيء أو نفيه عن إسناد شيء لشيء أو نفيه عن زيد قائم أسندت القيام لزيد هكذا وإلا لا هذا الإسناد يحتمل لذاته أن يكون صدقاً يكون زيد قائم ويحتمل أن يكون إيش؟ كذباً أني أخبرت بشيء صدق وأني أخبرت بشيء كذب ولكن من حيث لما تكلم به كان المتكلم ذلك صادقا لم يحتمل إلا الصد هذا الذي يفسر لك ما انقدح في ذهنك هو أن القرآن هذا كيف يكون كذب من القرآن هو كلام الله في تعريفنا له فلا ينظر إليه من حيث نص بدون تعلقه بأنه كلام الله واضح الأمر الآن ما تعريفنا للقرآن نقول هو كلام الله عز وجل فأنت لا تنظر للقرآن بدون النظر لكونه كلاما لله عز وجل وكلام الله عز وجل لا يحتمل لا يحتمل الكذب واضح الأمر ولا مش واضح فإذا قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر قال فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطم على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع عن اجتهاد فإذن هذه شروط المتواتر أن يكون عن جماعة وهذه الجماعة يستحيل تواطوها على الكذب فلا يشترث أن نصفهم بالثقات لأنه لا ينظر إلى أحواله لا يقال هكذا بل أحيانا قد يكون كفار ولكن هؤلاء الكفار لما أخبروا بأمر يستحيل طوطوهم الكذب كان هذا تواتر مثلا توجد بلد اسمها الصيد رأيتها ذهبت إليها لا بالسماع هكذا نقل إليك وأنت تجزم بأنه يوجد بلد اسمه الصين ولكن هؤلاء أنت تعلم هؤلاء الذين أخبروكم عدول أم ليسوا بعدول لا أمر هكذا يعني تواتر عليه الناس فأصبح إيش أصبح علما ضروريا في نفسك لا تجد له, لا تجد له دفع واضح الأمر فإذن هذا لماذا لذلك التواتر لا يدخل في في علم مصطلح الحديث لأنه لا يبحث فيه عن أحوال الرواه إذا آت الخبر المتواتر لن نبحث عن أحوال الرواه هل هم ثقات عدول كاملية الضبط ناقصية الضبط لا وإنما هم جماعة هؤلاء الجماعة لما نقلوا إلينا الخبر وهم يستحيل تواطؤهم على الكذب انت جهاد في نفسنا ايش علما ضروريا بصدق هذا بصدق هذا الخبر لذلك مسألة التحديد المتواتر بعدد معين هذه المسألة مرجوح الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يوجد حد معين يعني لا تقل مثلا متواتر ما رواه سبعه فما فوق 10 فما فوق 12 فما فوق 150 على أقوال كثيرة هذا التحديد لا دليل عليه وإنما حد المتواتر هو العدد الذي يحصل بسماع خبرهم إيش؟ يحصل به العلم الضروري في النفس وهذا يختلف من حال إلى حال يختلف من حال إلى حال يعني إذا كان هؤلاء الذين رووا كما قلنا هم قوم من عامة الناس فيكون العدد يحتاج إلى إيش؟ إلى كثر بخلاف إذا كان الذين رووا الخبر أئمة قد يحصل من العلم الضروري برواية الأئمة من عدد قليل من رواية الأئمة ما لا يحصل برواية العدد الكثير من, من الناس من عامة البشر فالأمر يختلف يختلف الأمر إيش؟ نسبي واضح الكلام وإلا مش واضح فهذا ما يتعلق برواية المتواتر أن المتواتر لا يحدد لا يحدد برواية عدد معين ولا يبحث فيه عن أحوال الرواه ولا ضبطهم ولا عدلتهم ولا شيء وإنما هو أن تسمع الخبر فمن خلال هذه هؤلاء الرواه ومن خلال تواتر الخبر إليك يحصل إيش؟ علم ضروري مثلا لو جاء جماعة من الناس الآن ونحن ها هنا قالوا يوجد نقدر الله حريق في مكان الفلان فإذا دخل واحد ثم دخل آخر ثم دخل وجعل الأمر الخبر يأتينا يعني من طرق شتى لا شك أنه سيحصل إيش في نفوسنا علم ضروري تصديقي بأن هذا الأمر قد وقع هل بحثنا على أحوال هؤلاء الرواع؟ لم نبحث هل قيدنا هذا بعدد لم نقيد؟ وإنما هو بسبب تواتر الخبر وصوله إلينا وقع إيش؟ علم ضروري بهذا الأمر فهذا هذا ما يتعلق بالمتواتر يوسف لكن لو متعلق الأمر هذا بأمر شايد هل تنظر للصدق ومن تنظر للصدق؟ نعم لا حتى إذا كان رواية شرعية مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث حديث متواتر هذا الحديث حديث متواتر قاله جمع عن جمع يستحيل توطئه مع الكذب فلنستطيع أننا نبحث في طرق الحديث راوي راوي راوي لا الأمر استفاد كتاب الله عز وجل القرآن كيف نقل إلينا نقل إلينا بالتواتر يعني رواه جماعة بحيث أننا نجد الآن من الحفاظ ملوذا اجتمعوا كلهم كتبوا المصحف كتابة واحدة وكذلك عن شيوخهم نفس الشيء وكذلك عن شيوخهم هل نبحث عن هؤلاء واحد واحد؟ لا الأمر أصبح خلاص متواتر واضح الأمر فذي قال مصنف قال فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فإذن في كل طبقه لابد أن تكون هذه الجماعة التي يستحيل توطئها على الكذب قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد فلا يبد أن يكون في آخر الأمر إيش؟ أنه عن سماع أو عن النظر. لا يكون عن أمر اجتهادي ثم بعد ذلك قال طبعا التواتر لغة هو التتابع منه قول الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى أن يتبع بعضهم بعضا قال والأحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسنع قال هو ما يوجب العمل ولا يوجب العلم هذا كلام المصنف خلي بالك هذا كلام المصنف في مسألة الأحاء قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم هذه المسألة مما دخلت على أهل السنة من المعتزنة دخلت على أهل السنة من مذهب المعتزنة ثم أخذها طائفة من الشيعة فقالوا إن خبر الواحد يفيد العمل ولا يفيد, ولا يفيد العين وقد تصدى لذلك أمة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بن تيمية رماء القيم رحمه الله تعالى له في ذلك كلام طويل في الصواعق المرسلة شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى له في ذلك رسالة دفاع عن حديث أبوي الدكتور ربيع بن هادي له رسالة دفاعا عن الحديث النبوي جماعه من المؤلفين كتبوا في هذا في هذا الباب ف قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم عندنا الان اولا يوجب العمل ولا يوجب العلم هذا الكلام مرجوح وانما خبر الاحاد قد يفيد اخ هذا يفيد العلم أجل لم ينبغي عليك ان تنتبه لامر كما قال شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى والمسوده ولا يقول عاقل ان كل خبر احاد يفيد العلم كان خبر لاحاد هذا قد يكون قد يكون ضعيف صحيح يكون ضعيف قال شيخ الاسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى ومسوده وليس كل ولا يقول عاقل أن كل خبر أحد يفيد العلم لماذا لأن خبر الواحد هذا قد يكون حديث ضعيف السلام ورحمة الله قد يكون حديثا ضعيفا فهذه الحالة والسلام ورحمة الله وبركاته ففي هذه الحالة يكون إيش؟ يكون مردودا وقد يكون إيش؟ مضمنة الضعف وقد يكون ما ظنته وقد يكون صحيحا قد يكون شيء يكون ضعيفا وقد مظنة يكون ما ظنته الضعف فهناك استدلال به ظني وقد يكون ايش صحيح. فالبحث في مساله خبر الاحاد عندناها هنا عن اي شيء عن خبر الاحاد الصحيح عن خبر الاحاد الصحيح هذا خبر الأحاذ الصحيح يقول لك الجوين يقول لك هذا يفيد العمل ولا يفيد, ولا يفيد العلم ننظر في الأدل قال الله عز وجل في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذر قومهم لعلهم يحذرون إذا رجعوا إليه الطائفة تطلق ويراد بها من الواحد إلى الأكثر فإذن يحصل الإنذار بإيش؟ بالواحد يحصل الإنذار بالواحد كذلك قال الله عز وجل مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ أقولنا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم امر لأمته ولا تظن ليس لك به علم ووجدنا الصحابه رضوان الله عليهم يحدثون عن بقيه الاصحاب فياخذون خبر ياخذون خبر الواحد الله عز وجل قال ولا تخفم ليس لك به علم ثم وجدنا الصحابه يرون الاحاديث عن اخوانهم من الصحابه عرفتم عبد الله بن, عمر أو بن عباس رضوان الله عليه فيحدث عن عمر بن الخطاب حديث عن عمر بن الخطاب حديث عن واحد أحد فاستفاد من حديث عمر علما استفاد منه علما هذا عمل الصحابة بحيث قال السيوط رحمه الله تعالى قال وفي ذلك في صحيح البخاري كثير بل كان الصحابي يروي عن صحابي ويسقط الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بذلك وهو لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر لو قلنا إن خبر الأحاد لا يفيد علم لكان لازم ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم خالفوا الآية ولتقف ما ليس لك به علم فلما أخذ الصحابة رضوان الله عليهم أخبار الأحاد ورووها ذل ذلك على أن خبر الأحاد يفيد, يفيد علم لأنه إذا قلنا أنهم أخذوا بأخبار الأحاد وقفوها وتتبعوا أثرها وهي لا تفيد علما كان ذلك دخولهم في النهي الذي هو ولا تقفوا ليس لك به المواضح الكلام وإلا مشواضح لازم القول فيه طعن في الصحابة نعم ذلك نحن ننصف نقول لازم القول فيه طعن في الصحابة ثم بعد ذلك ننظر في لازم القول هل التزمه صاحبه أم لم يلتزم فإذا التزم قلنا هذا خلاص أصبح له قولا فإذا لم يلتزم قلنا أيش قلنا هذا لازم قولك لازم قولك يدل على فساد القول لازم القول يدل على فساد القول ولكن لازم القول هذا لا نكثر به مثلا نقول هذا طعم في الصحابة فأنت تكفر لأن صاحبه لم يلتزم لأن الإنسان قد يكون يقع عليه السهو يقع عليه النسيان يقع عليه مضايق المناظرة بخلاف لازم كتاب الله عز وجل ولازم السنة فهذا لازم في إشكال في إشكالاته في مسألة اللازم هي هذه عارضة فقط لكن لا بأس الآن عندنا كنا ولا تقف ليس لك به علم هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نهي لأصحابه الله عليهم أن يتتبعوا أثر شيء لا, لا يورث علما لا يكون فيه علم ثم وجدنا الصحابة يتتبعون أخبار الأحاد ويعتبرونها ويرونها إذا كانت هذه الأخبار اخبار الأحاد لا تفيد علما فقد وقعوا في أنهم اقتفوا ما ليس لهم به علم واضح الكلام هذا لازم من يقول بإيش بأن خبر الأحاد لا يفيد علما هذا هو أن يتتبع التقف يتقف الأثر يعني يتبع الشيء واضح فهذا من الأدلة إيش ذكرنا نحن من الأدلة ذكرنا قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ذكرنا قول الله عز وجل ولتقف ما ليس لك به علم كذلك يدخل في ذلك حديث القبلة أن الصحابة كان مركوز في نفوسهم يعلمون علما يقينيا أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك لما أتاهم رجل واحد فأخبرهم بأن القبلة هي باتجاه الكعبة استداروا فهذا يدل على أنه فادهم علما ولا فاد علما فعلم ترتب عليه عمل وهذا مما يقال ويرد على هؤلاء الخصوة فقال لهم أنتم تقولون حديث الأحد أفاد عملا هل هو أفاد عملا مجردا أم عملا بعلم مع علم أنت إذا عملت صليت أنت تعتقد وجوب هذه الصلاة أو أتيت بالمندوب تعتقد في نفسك أن هذا الأمر مندوب أو اعتقدت إباحة هذا الشيء تعتقد في نفسك إباحته والكراهة والتحريم كذلك فإذن الأمر العمل ليس عمل مجرد وإنما هو عمل مع مع اعتقاد مع علم واضح الأمر فهذا العمل المجرد لا يوجد وانما لابد أن يوجد معه لابد ان يوجد معه علم واضح الكلام وكذلك يمكن أن يرد عليه فيقال له هذا الذي جعلتموه شرطا وهو هذه تدخل معنا في المساله الثانيه اذا عندنا هذه المساله الاولى هي افاده خبر الاحاد للعين قلنا هذا خبر الأحاد المراد به الخبر الصحيح وأما الضعيف وأما مظنة الضعف فهذا بحسبه نحن الآن نتكلم على الخبر الصحيح طيب ما الوجه الذي يقول لك خبر الأحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائل أو خبر الأحاد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول ركز في هذه الكلمة خبر الأحاذ يفد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول أراد قوم أن يحصروه جدا فعندهم لا تتلقى الأمة بالقبول إلا إذا كان في الصحيح وليس مراد الإمام بن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر تلقته الأمة بالقبول هذا وإن من به هو الحديث الصحيح الذي لم يوجد من الأئمة من ضعفه وما زالت الأمة تتناقل هذا الحديث جيلاً عن جيل فهذا دليل على أن الأمة تلقته بإيش؟ بالقبول قال وأي تلق بالقبول أعظم من هذا التلق وأي قبول أعظم من هذا القبول أن يأتي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يوجد من أئمة الحديث من يضاعف من هذا الحديث ثم تتلقاه الأمة كابراً عن كابر جيلا فجيل هذا تلقته الأمة بالقبول فليست المسألة التلقي بالقبول أنه يكون في الصحيحين فقط بل قد يكون الحديث خارج الصحيحين ولكن هذا حديث صحيح لم يجد من الآئمة من ضعفه وما زال الآئمة يتناقلونه فهذا إيش؟ فهذا دهيل على أن الأمة تلقته بالقبول واضح هذه اللفثة أشر لها الشيخ ربيع في رسالته دفاع عن حجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام واضح الأمر الآن واضح الأمر المسألة تجلت إن شاء الله فهذا الشق الأمر الذي هو أن خبر الأحاد يفيد, يفيد العلم الشق الثاني هو في مسألة الاستدلال بخبر الأحاد في باب, في باب العقيدة هذا المسألة الثانية وهم بنوها على المساله الأولى أنه هذا الحديث الاحاد ظني فلا تبنى عليه فلا تبنى عليه العقائد واضح فالمساله الثانيه هذه وهي الاستدلال بخبر الاحاد في باب العقائد مبني على المسألة الاولى أن خبر الأحد ظني أو لا يفيد علما لا يفيد <تصفيق> علما وإذا تأملنا في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا ان خبر الآحاد أقام به الحج النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ردوان الله عليه إلى أهل اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل معاذا ليقيم عليهم الحجة, الحجة. فإذا قامت الحجة هؤلاء بخبر الواحد أم لم تقم؟ قامت كذلك في نفس الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة قلنا الطائفة تطلق على الواحد حتى الله سبحانه وتعالى يرسل الرسول الواحد نعم كذلك هذه المسألة فيها بحث بين الأصوليين فهم قالوا أن إيش لا الرسول ها هنا أرسل ومعه معجزة عرفت هذه مسألة ذكرها الآمد في الإحكام تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كان ماتعا جدا عليه عرفت انفتحت مسألة رب العام إذن هم قالوا إيش <تصفيق> <تصفيق> استعاد فإذا قالوا إيش قالوا النبي لابد أن يكون معه معه معجزة فهذا دليل على أن الله عز وجل إنما لم يقم الحج بخبر الواحد الذي هو النبي ولكن لابد معه من وجود, من وجود المعجزة الذي علق به الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله لا تعرفون الشيخ عبد الرزاق ولا لا تعرفون نعم الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا من كبار العلماء وهو الآن المشايخ الذين تراهم في المملكة الشيخ صالح الفوزان وشيخ صالح الحدان وهؤلاء هم تلميذه تلميذ الشيخ عبد الرزاق وهو بلدي شيخ, شيخ رسلانيا قريته قريبة من من المنفية كذلك من قرية قريبة من سبك الأحد وهو رجل عالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة لكنه كان قليل التأليف كان قليل التأليف منما ألف في بعض المسائل فقط من كتبه القليل هذه الذي ألفها تحقيقه على احكام الأحكام للآمد فلما ذكر هذه المسألة إيش علق الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرسل نبي من الأنبياء إلا وأرسل الله عز وجل معه من الآيات من الآيات مع mellan مثله آمن الرسل فهذه المسألة الله عز وجل هي اشتراط من الله عز وجل أنه ما أرسل نبيه إلا وأرسل معه إلا وأرسل معه معجزة واضح الكلام فهي في مقام الشرط المعجزة هذه أيش الله عز وجل ما أرسل نبي إلا وأرسل معه إلا وأرسل معه معجزة وليس في إرسال المعجزة دليل على أن النبي إذا أرسل وحده فلا يصدق واضح الكلام وإنما هي شرطية فإن كان الكلام كان في أدلة قبول خبر الأحاد في باب العقاد إرسال النبي صلى الله عليه لمعاذ بن جبل رضوان الله عليه وكذلك الآية فهذا كله كذلك في مسألة تحويل القبلة هذه كلها من الأدلة على أن حديث الأحام يؤخذ به في إيش؟ في باب العقائد وكذلك في باب الأحكام طبعا أفضل ما كتب في ذلك رسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه دفاع عن الحديث النبوي لتتصدى فيها لمحمد رمضان البوط مفتي سوريا السابق بمسألة حجية خبر الأحاد فإذن هذا ما يتعلق بخبر الأحاد إذن عندنا خبر الأحاد نتناوله من ناحية إفادته للعلم وقلنا هو يفيد العلم طبعا الصحيح منه وكذلك يستدل به في باب في, في باب العقائد كذلك من الأدلة التي يلزن بها من يقولون بعدم حجية خبر الأحاد في باب العقائد نقول لهم قولكم أن خبر الاحاد لا يؤخذ به في باب العقائد هذا عقيد وهذه العقيدة على مذهبكم تحتاج إلى دليل متواثر فأين هو؟ وأضح الكلام هم يقولون أن خبر الآحاد لا يستدل به في باب العقيدة وإنما يستدل بالمتواثر نقول لهم ردكم لخضر الأحاد في باب العقائد هذا عقيدة أنتم اعتقدتم أن خبر الأحاد لا يحتج به في باب العقائد هذه العقيدة أنتم على مذهبكم العقيدة لا يستدل بها إلا بمتواتر أين هذا المتواتر الذي بنيتم عليه هذه العقيدة وهذا حي الكلام وإلا مشواء هذا الشيخ ربان يعني حزب التهيب تصر نعم هو طبعا كله مأخوذ من كلام شيخ اسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى في السواع هذا ينبغي أن تنتبهوا لأمر يا إخوة أنكم إذا نظرتم في كتب أهل العلم خصوصا شيخ الاسلام تيمية ولمام ابن القيم أن تفرقوا بين ما يتكلم به شيخ الاسلام تيمية في مقام المناظرة وما يتكلم به في مقام التقرير عرفتم؟ يعني الآن لما يقول لهم أين هو الخبر المتواتر الذي يدل على رد الأحد لا يعني ابن تيمية لا يستدل في باب العقادة إلا بالمتواتر وإنما يلزمهم بإيش؟ يلزمهم بمذهبهم الذي اعتقدوا نعم تنزل فهذا ينبغي عليكم أن تتأملوه وهنا المزالق هنا نبتل بالجهل الذين يقول لك قال ابن تيمية في الكتاب الفلاني لا يعرف متى يتكلم ابن تيمية في مقام التقرير وماتى يتكلم ابن تيمية في باب في, باب في باب التنزل مع الخصف ولذلك ينبغي كذلك أن تعرف أمر آخر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتكلم بهذه القاعدة مع هذه الفرقة قد تكون هذه القاعدة مثلا نستطيع أن نتعامل بها مع الأشاعرة ولكننا لا نستطيع أن نطبقها مع المعتزلة مثال ذلك ندخل في باب الاعتقاد كل إنسان لابد أن يدير الكلام حتى يدخل في تخصص فمثلا لما شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى يقرر قاعدة وأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر قاعدة هذه القاعدة مع ما نستخدمها مع الأشاعر مع الأشاعر نستخدمها مع المعتزلة نفعل هو هذا فهم يقولون نقول لهم كلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر الأشائر أثبتوا صفات صفات السبعة فنقول لهم كما أثبتتم هذه الصفات أثبتتم السمع طيب والإنسان أثبت الله عز وجل له السمع ان خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا, بصير سميعا بصيرا هذا السمع الذي أثبتتموا لله عز وجل ليس كمثله سمع فكذلك أثبت ذلك في باقي إيش؟ في باقي الصفات في بعض الصفات كالكلام في بعضه إذا أتيت للمعتزلي وأنت لا تعرف طريقة شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله تعالى في التقعيد تقول له الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر أقول لك نعم آمين ونحن ننفي جميع الصفات فننفوها كلها <تصفيق> لا نستخدم هذه الطريقه معا. لما نقول له الكلام في الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات انت يا معتزلي تثبت نعم اثبت الذات هذه الذات هي كذاتي يقول ليس كمثله ذات نقول له كذلك صفاته ليس كمثلها صفات رايتم كلام هو كلام ابن ولكن اتتكلم ابن تيميه بهذا وماذا تكلم بهذا هذا الفرق هذا هو, هذا هو الحلم أنك تقرأ الكلام وتعرف كيف قال ابنتين يا و متى قال هذا الكلام و قاله ولكن الذي لا يعرف كيف قاله و أين قاله و قاله يخلط هذا في هذا و يخسم عليك بالله أن ابنتين يا قال أين قاله هذا الفرق يا هذا الفرق الذي, إيش؟ الذي يحتاجه طالب العلم و هو الذي نتعلمه في علم الأصول أنك تتعلمك أنك تتعلم كيف قال هؤلاء ما قلوا طريقتهم في الكلام وأين يأتوا بهذه القاعدة وأين يتكلموا بهذه القاعدة هذا هو الذي يميز طالب العلم عن جاهل وهذا الذي يفرق بين العالم وبين طالب العلم أنه يفهم كلام العلماء أنه تكون له صنع في فهم, في فهم كلام أهل العلم هذا هو الذي قلنا أقال فيه الشافعي رحمه الله تعالى وتمايلي طالبا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساق هذه هي اللذبة أن الإنسان يؤتى ملكة يفهم بها كلامه كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فعرفتم إذن هذه الكتب لها مفاتيح خصوصا في هذا العصر الإنسان يحمل ألاف الكتب في مثل قلمة ظفر صحيح وإنما صحيح يدخله هكذا ويضع الكلمة ويضغط فتخرج له الأحاديث فيتدارك على الألباني ما شاء الله إيش هذا, هذا عبد هذا هراء يضغط سر تخرج له الأحاديث فيتدارك لا والله الألباني فاتع والألباني كيف كان الألباني يبحث؟ هل تظن أنك أنت بضغطة زر هكذا تخرج لك الأحاديث تعرف الصحيح وتعرف السقيم؟ لا هذه صنعة تحتاج إلى ممارسة تحتاج إلى ممارسة إنسان إذا كان أنتي له بسيف صمصان هذا الصيف لا يستطيع أن يحمله لا يحسن حمده يمكن يقتل نفسه به فإذا أتي إلى الفارس البطل المغوار يستطيع أن يفعل شيئاً بهذا الصيف ليس الشأن في الصيف وإنما الشأن في من وراء الصيف الشأن في من وراء السيف. فهذه الكتب تحتاج إلى من, يعرف, من يعرف كيف يتعامل معه ولكن هذا العصر للأسف الذي كثرت فيه الكتب وكثرت هو من نعم الله عز وجل عليها وكيد كانت الكتب صعب الوصول إليها وكان السفر في هذه التحصيل الكتب ومشقة وإلى آخره والآن تيسر الأمر فيه نعمة ولكن المشكلة في أن يتصدى لهذه الكتب من لا يحسنه وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البز للقرن ابن اللبون الابر الصغير ما زال يرضعها إذا ما لز في قرن وضعوه مع, إيش؟ مع البزل القناعيس كبار الإبن ما يستطيع صولته ما يقدرش ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس واضح الكلام وأنه مش واضح فهذا هو يا إخوة الآن نحن نعاني من هذا الأمر أنه لما انتشرت المعلومات مكتب الشامل ونحو ذلك وإلى آخره بدأ تصدر للتعليم كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدلس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس فقد هزلت وبدى من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس فالمسألة الآن نرى مثل هذا نرى بعض البحوث واضح الأمر أنه إنما وضع الكلمة ووضع الزر فخرجت له معلومات فأخذها ونشر بحث هذا واضح الذي يعرف الصنع ويعرف البحث العلمي أنها كلام منقول أخذ منها هنا ومنها هنا ونفق منها هنا وبحث هو ليس له إلا ضغطة الزر واضح الكلام فلابد يعني هذا الفائدة التي الآن ننعم بها من توافر الكتب ونحو ذلك لا دياك دي أن تجرئك على أهل العلم وعلى طريقتهم وعلى التجرؤ على الكتب الكبار هذه الكتب لها صنعة ولها مفاتيح أهل العلم لا يلعبون لما يدركون يتكلمون في مدارج الطلب الإنسان يتدرج في الطلب وأن بعض الكتب تضر بالمبتدئ أكثر مما تنفع هذا الكلام لا يقولونه هاكا وإنما هو ايش وإنما هو أمر مجرم فإذن مرت معنا مسألات الأحاد نعم. هذا ما يتكلم به هو الجوين انتفل... هذا الذي نعم نقوله هذا كل المذهب هم مرزوح ليس بصحيح يا ايوب مذهبهم انهم يقولون اننا نستدل ب بحديث الأحاد في الأعمال دون العقائد قلنا هذا ليس براجع وإنما الراجح هو أنه يستدل بحديث الأحاد الصحيح في باب العقائد وفي باب وفي باب الأحكاء واضح الكلام هو ما لم يكن متواتر عرفت هو ما لم يكن متواتر نعم فليس المراد به حديث الفرد الواحد قد يكون اثنين قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة قد يكون خمس ست سبع عرف وإنما هو ما ليس بالمتواتر فهذا هو خبر فهذا هو خبر الأحاد فإذا قوله الأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم قلنا هذا مرجوع قال وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فبدا في تقسيم الاحاد قال المسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس ذلك حجه الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها مسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فإذا هذا تعريف المرسل قال ما لم يتصل إسناده هذا تعريفه أهل الأصول هذا تعريفه عند, عند أهل أصول الفقه هو ما لم يتصل إسناده فيدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعضل وأما عند المحدثين المرسل ما هو ما سقط منه إيه؟ المرسل الموظفة السحابة هو هذا التعبير الأفضل لماذا؟ لأنه لو أيقنا أن سقط منه الصحابي فقط فالصحابي ثقة لا تضر الجهانة به واضح الكلام التابعي قد يروي عن بعض التابع قد يروي عن تابع ثم هذا التابع هل هو ثقة أم لا ولكن إذا أيقنا أن التابع هذا روى عن صحابي فالصحابة كلهم عدود واضح الكلام فنقول هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسل سيأتي تفصيل في هذا هذا المرسل الذي رواه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ذكر المرسيل كذلك يقسمونها إلى مرسل صحابي مرسل الصحابي هذا مقبول صحيح مرسل الصحابي هذا م. هذا صحيح وهذا نقل فيه ابن عبد البر والطبر الإجماع هو مرسل الصحابي يعني الصحابي يروي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي أسقط صحابي أسقط صحابي ففي هذه الحالة يكون الحديث صحيح, صحيح وهذا إجماع إجماع من الصحابة لأنهم قبلوا روايات ابن عباس رضوان الله عليه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عمره 13 سنة وكذلك مثلاً رواية عائشة رضوان الله عليه كان أول ما بُلِي أبيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدبو والرؤية الصالحة هذا عائشة لم تدرك هذا كانت صغيرة جدا فهذا في أول أول بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وتحنثه كانت لم تولد كانت في تحنثه في غار حراء فهذا حدثت به عائشة يقينا أنها لم تشاهد هذا لأنها لم تولد وإنما حدثت به عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذن مرسل الصحابي هذا مقبول ذلك قبلوا رواية عائشة في مثل هذا روايات ابن عباس وهو من المكثرين من الرواية وقد كان صغيرا رضوان الله عليه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الأول هو مرسل الصحابي الثاني هو مرسل التابع فهذا الذي وقع فيه الخلاف هل هو هل له حكم المتصل أم ليس له بحكم المتصل خذ قاعدة في هذا أنه كلما قدم الزمن كان الزمن قديما يعني ذهبنا إلى أعلى كان في تساهل في المرسيل وكلما أتى الزمن إلى هنا أصبح في إيش تشدد في باب المرسيل لماذا؟ لأن كل ما قربنا كان مظنة السلسلة زيادة فهذا مظنة وجود عدم الثقات مثلا تجد أبا حنيفة رضوان الله عليه رحمه الله تعالى يقبل رواية المرسل ثم تجد مالك رحمه الله تعالى يقبل رواية مرسل إذا تعضض بعمل أهل المدينة في تشدد يعني. ثم بعد ذلك يأتي الشافعي رحمه الله تعالى فلا يقبل مرسل التابعي إلا بدليل وإلا بقرأ نعم ثم يأتي أحمد رحمه الله تعالى فلا يقبل رواية المرسل فإذا إيش كلما بعد الزمن زادوا تشددوا في باب في باب المرسل واضح الكلام إلا مش واضح نعم فهذه المرسيل كنا مرسيل الصحابة ومرسيل التابعين عندنا أنواع من المرسيل التي يقع فيها الخلاف بين المرسل بين الإرسال وبين التدليس يسمونه المرسل المبهى هذا المرسل هو أن يروي عن رجل هذا الرجل عصره ولكنه لم يلتق به ولم يسمع منه فهذا ايش هو مرسل مبهم يعني عاصره ولكنه لم يسمع منه ولم يلقه فلما يحدث بهذا المعاصره ما ظنت ما ظنت اللقيا وما ظنت السماع فهذا المرسل فيه مزيد نوع ابهام كذلك في هذا الفرق بين وبين التدليس مدلس يروي عن من عاصره وسامع منه ولقيه وسامع منه ولكن يروي عنه شيئا لم يسمعه منه يعني نقول مثلا سامع مني معتز خمسة أحاديث طيب التقينا وسامع مني ثم يحدث بهذه الخمسة وحاشاه أن يحدث بخمسة أخرى لم يسمعها من. واضح؟ فإذن هذا يسمى إيش؟ فدلي بخلاف أنك تحدث عن لم تلقه وعن من عصرته ولكنك لم تلقه ولم تسمع منه وهذا يسمى إيش؟ مرسل مبه واضح الكلام؟ فهذا المرسل قلنا اختلف فيه فمنهم من قال حجة منهم من, من قال ليس بحجة والراجح في ذلك, ذلك قالوا ايش اين الكلام قال والمرسل ما لم يتصل اسناده فإن كان من مرسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة قال إلا مرسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يذكرها هنا ما نسب الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى وان سعيد رحمه الله تعالى مراسيله مقبوله نصح الله فينا انها اصح ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي ونقلها عنها الزركشي في في تنكتاته على ابن الصلاح ثم قال واشدد على هذا بيديك فإنها فائدة يرحل إليه نقل كلام البيهقي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي قال وإنها فائدة يرحل إليه إيش كلام البيهقي قال إن الحق في بذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه ينظر في هذه المرسيل أنه ينظر في هذه المرسيل فإذا عددها غيرها قبله وإذا لم يعددها غيرها رده نعم مثال ذلك مسألة بيع الطعام بالطعام ونهي ما جاء مرسلا عن ابن عباس رضوان الله عليه هذا مرسل هذا المرسل قبله الشافعي ولكن قبله لأنه آت من طريق أخر نعم هو هذا المرسل آتان من طريق الحسن البصري لكن الشافعي قبله قبله لماذا لأنه تعرض بطريق بطريق أخرى له يعني يبحث عن طرقه فيتقوى هذا المرسل بهذه المتابعات فهذا مثل, مثل هذا المرسل وجدنا إيش قال البيهقي وجدنا أن الشافعي رحمه الله تعالى قد يقبل مرسل الحسن البصري ولكنه كيف قبله قبله من خلال ما تقوى به من الطرق ونجد الشافعية قد يرد مرسل سعيد عرفته قد يرده مثال ذلك ما روى مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر مدين من حنطة سيدي. تفضل فرد فرد الشافعي رحمه الله تعالى هذا المرسل رد الله تعالى هذا هذا المرسل فاذا فهمنا من هذا أن مذهب الشافعي تعالى في المرسيل انه يتتبع طرق فاما ان يجد من الطرق ما يتقوى به هذا المرسل فيقبله وقد يكون هذا المرسل حتى لغير سعيد رحمه الله تعالى يكون للحسن البصري فيقبله الشافعي رحمه الله تعالى ومرسيل سعيد بن المسيب هي ليست يعني قبولها ليس هي من حيث ذاتها وإنما بعد فتشها فوجدت أن أغلبها لها طرق أخر فقوتها ليست من حيث رواية سعيد رحمه الله تعالى من حيث هو سعيد بن المسيب ولكن من حيث أنها فتشت فوجدت أن لها طرق أخرى واضح الكلام هذا ما يتعلق بمرسيل سعيد ذلك ذكر الزركشي رحمه الله تعالى ذلك قلنا في, في نكة على ابن الصلاح قال وهذا مما يرحل إليه مر أن كان يقولون أن الشافعي يقبل مرسيل سعيد كلها لا, لا يقوى المرسيل سعيد كلها وإنما قد يرد, يرد مرسيل سعيد وهذا ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي وميهقي من أعلى من الناس بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى قلنا أن الشافعي رحمه الله تعالى يبحث عن الطرق هذه المرسيل سواء كانت إلى سعيد أو إلى غيره ولكن لما نظرنا في مرسيل سعيد وجدنا أن لها طرق أخرى فهي صحتها ولكن لها قد يكون لها طرق ضعيفة فترد فمسألة قبل مرسيل سعيد بن سعيد ليس من حيث هي مرسيل سعيد ولكن من حيث ما تقوت به من بقية الطرق ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى العنعنة فقال والعنعنة تدخل على الأسانيد فهذا مسألة العنعنة وأن يقول الراوي عن فلان يقول الراوي عن فلان لا يصرح بالتحديث لا يقول حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو نحو ذلك من الألفاظ التي فيها التصريح بالتحديث في الأخبارنا ونحو ذلك فالعرعنة هذه تقبل بشرطين تقبل بشرطين أن يكون هذا الذي عنعن معاصراً لمن عنعن عنه واضح أن يكون معاصر له هذا شرط مسلم رحمه الله تعالى البخاري طبعاً يشطرة اللقيا والسمع الشرط الثاني أن لا يكون هذا الراوي من من بالتدليس فإذا كان مدلساً لم يكن له أن لا يكون الراوي ممن عرف بالتدليس أنه يقول عن لا يريد به التحديث وأنما أسقط من وسط الإسناد شيخاً هذا يحدث لأمور منهم من هو أنواع من تدليس الشيوخ مثلاً انه يسقط شيخه لان هذا الحديث الذي سمع سمعه سمعه من من طالبه مثلا فيئانا ف ان يروي عن طالبه فيسقطه واحيان قد يسقط لكي يريد اول الاسناد قد يسقط لان الراوي الذي روى عنه ضعيف لاحظوا ذلك ليس تسويه غير ذلك من هذه الاغصان لذلك قال البخاري رحمه الله تعالى قال لا ينبل الرجل حتى يروي عن من فوقه وعن من دونه وعن من هو مثله لا ينظل الرجل حتى يروي عن من فوقه وعن من دونه وعن من هو مثله فهذا الذي يتكلمون عنه في مسألة التدليس لها لها أسباب كثيرة المهم إذا توافر هذان الشرطان لذان إن هذان هما إن الراوي لا يكون مدلسا وأن يكون هذا الذي روى عنه معاصرا له ففي هذه الحالة تقبل،, تقبل الرواية في هذه الحالة تقبل الرواية شكرا سلام فنقصد من المقصود بتقبل الرواية يقول لي تقبل الرواية بغض النظر عن حال الرواية أقصد من هذه الناحية في مسألة العنعن لكي يكون الكلام واضح يعني إذا قلنا هو حديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العادل تام الضبط من غير شذوذ ولا علم فهذا من شروط لما نذكر العنانه نقول أنه لا فيها من المعاصره ولا بد من نشا الى لا يكون الراوي مدلسا ففي هذه الحالة اذا توافر هذان الشرطان قلنا ايش الاسناد ماشي متصل ثم بعد ذلك قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإذا قرأ على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني فإذا يقول حدثني إذا قرأ على الشيخ فإذا قرأ جماعة قالوا حدثنا قالوا حدثنا وقال واذا قراه على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول ولا يقول حدثني إذا كان وحده قال اخبرني وإذا كان مع جماعه قال اخبرنا واذا قراه يا شيخ نعم اذا قراه على الشيخ يقول اخبرنا نعم اذا كان وحده قال اخبرني اذا كان جماعه قالوا اخبرنا واذا كان الشيخ هو الذي يملي قال حدثنا واخبرنا وان كان المغاربه لا يفرقون بين حدثنا واخبرنا يدخلون هذا في هذا قال وان أجازه الشيخ من غير قراءه فيقول أجازني او أخبرني إجازه فهذه مساله مساله الاجازه قال وان أجازه الشيخ من غير قراءه فيقول أجازني او أخبرني إجازته وهذه المسألة مسألة الإجازة أصبحت في العصور الأخيرة هذه مسألة أدبية لأن الكتب قد دونت أن كتب الحديث فهذه دونت فلا يحتاج فيها إلى الإسناد وإنما مسألة أدبية ذلك قال أن الشيخ محمد بشير الإبراهيم رحمه الله تعالى قال له بعضهم تعالى أجيزك قال إجازة لما تعبت فيها أنت في التعليم ولا تعبت أنا فيها للتحصيل لا حاجة لي به ما الذي أصنعه بها إجازة لما تعب في تحصيل ولا فيها تعب من الأستاذ في التعليم هذه لحاجة قال لا حاجة لي به ذلك هذا كان مما يدندن بالمبتدعة وعلى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأنه ليس له إجازات فكان يذكر لهم بعض إجازاته ولكنه على القاعدة الأولى أنه من باب التنزل مع الخصم يقول لهم هذه بعض الإجازات التي كانت لي من المشيخ وإن كانت هي في حقيقة الأمر لا تغني ولا تسمن من جوع وإنما الأمر في صمعته الحديثية رحمه الله تعالى التي أتقنها رحمة الله عليه هذا في مسألة, مسألة الإجازة قال وإن أجاز الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخضرني إجازة ومنهم من يشترط أن يقول أجازني من غير قراءة أنه مثلا تذهب أنت إلى أحد المسندين فيقول لك أجزتك بجميع مروياتي بجميع مروياته هذا الإسناد كيف يكون هو مثلا نقول صحيح البخار صحيح البخار مدون ولكن له طريق منه إلى الإمام البخاري هو طريق واحد فأنت تحفظ هذا الطريق ثم تجعل تروي صحيح البخاري تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى البخاري ثم من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه كما قلنا إيش أمر أدمي لا خلاص يعني كتب دونا ولكنك أنت هل قرأت البخارية كله عليه لم تقرأه وإنما هو أجازك أنظر في البخاري أو أجازك بأن قرأت في بعض المواضع من البخار وهكذا مواضح الكلام ثم بعد ذلك سيذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام في مسألة القياس صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد وعلى آله صحبه سلم في أي اشكال إيش هي مسألة الإجازة الإجازة مصورتها أنه يوجد عالم من العلماء هذا العالم له سند في كتان له سند في كتاب في صحيح البخاري في صحيح مسلم فآتي أنا إليه فيقول لي أجزتك بصحيح البخاري أنا لم أقرأ عليه البخاري وإنما صوت يوسف وإنما أنا لم أقرأ عليه البخاري وإنما هو أجازني قال لي أجزتك بهذه بأن تحدث وأن تروي عني هذا هذا الكتاب فآدي أجلس أنا وأقول عن هذا شيخ الذي أسندت إليه عن فلان عن فلان عن البخاري رحمه الله تعالى نورا وفي صحيحه كذا فآتي بالحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نو هذه هي الإجازة هذا النوع من الإجازة في العصور المتأخرة بعد تدوين السنة أصبحت لا فائدة تحتها إلا فائدة أدبية لأن السنة خلاص دونا هذا الذي يحدث قالوا أنه يقول حتى أذن لي شيخي إجازة يعني ليست المسألة أني سمعت منه ذلك لم أسمع منه صحيح البقار كاملا أو صحيح مسلم كاملا أو أنا لم أتكلم يعني لم أقرأ صحيح البخاري عليه كاملا وإنما هي إجازة أعطيك هذا الكتاب ويقول لك أرويه عني إجازة أنت لم تقرأ هذا الكتاب وإنما أخذته بإذن لك قالوا فلابد أن يصرح بهذا ويقول حدث أخذت ذلك عن إيش إجازة واضح الإجازة الآن بإذن نعم بإذن أيها شكرا لعندك سلام نعم وش الاختلاف نعم يوجد اختلاف بين بين الاصطلاح الاصوليين وبين اصطلاح المحدثين فالذي يريده المحدثون بالمرسل ومرهوه التابعين عن النبي أو ما رفعه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرسل عند من عند المحدثين وأما المرسل عند الاصوليين هو ما عرفه لك المصنف هو ما سقط واحد من اسناده سواء كان في أول الإسناد في آخر الإسناد في وسط الإسناد سقط واحد اثنين هذا كله يسمى عند الأصوليين مرسل يسمى عندهم مرسلة يوجد أي إشكال آخر أيضا الشيخ, الشيخ هو التنين لتفسير يقول يشك أنه الرواية بالإجازة ضعيفة نعم شيخ هو لأن الرواية بالإجازة لأنه لم يسمع اصلا هذا الذي روى إجازة أنا أعطيك كتاب فأقول لك روي عني هذا الكتاب انا لم أفتح الكتاب وأقرأ من الكتاب فتسمعه ولا أنت قرأت علي هذا الكتاب وإنما هو أمر إيش أجزتك فيه إجازة هكذا فبلا شك أن هذه ليس فيها نوع من أنواع التحمل لا أنت الذي قرأت ولا أنا الذي قرأت ولذلك هذا الذي قاله الشيخ الإبراهيم رحمة الله قال إجازة لم يتعنى فيها الأستاذ في التعليم ولم يتعنى فيها الطالب في التحصيل فلا حاجة تلي به عرفت؟ نعم هذا المقصود أن الإجازة كما قلنا في الأصول المتأخرة خلاص هذه أصبحت رواية الكتب وكذا دونت الكتب هذه الكتب دونت فلا يحتاج إلى رواياتها يعني إنما هو أمر أدمي إيش قال؟ اقرأ الكلام كامل لكن هذا الذي يحدث نعم هو هذا يعني انه سياتي طالب فيقرا عليه الكتاب ثم ياتي طالب آخر فيسمع من الكتاب ثم ياتي طالب آخر فيقرا عليه الكتاب كثر الطلاب فتساءل في ايش في الامر فاصبح خلاص ياتي الطالب فيقول له اقرأ لي مواضع مثلا من صحيح البخاري يقرا عليه مواضع فقل له أجزتك بروايتي بروايتي الصحيح عرفت فهذه هي المسألة أنها إيش أنه لما كثر الطلاب وهو كما قلنا هو أمر أدبي يعني ليست المسألة لأن هذه الكتب دولة خلال صحيح البخاري صحيح المسلم السنن المسانيد هي موجودة ومدونة فمسألة أن الإنسان يصل هي فيها ناحية أدبية أن يصل الإنسان نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في سلسلة أدناها أنت وأعلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فالحديث هو ثابت خلاص في الصحيح أو ثابت في سلن الترمذ لا يزيده كونك أخذتها بالإسناد ولا ينقصه هو ثابت واضح الكلام؟ أي إشكال آخر؟ أفقكم وما جاء أيها غاز ده سيون